أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية إلا بعد الدين والوصية قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء وأما الوصية فلا تستغرق جميع التلفة لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على الثلثة هو إلى الورثة وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء والوصية والوصية لا يمكن أن تستارق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مئة ألف وعليه دين يبلغ مئة ألف فليس الورثة الشيء ولو مات ميت، وقد أوصى بمئة ألف ولما مات وجدنا خلفه مئة ألف لم يبق للورث الشيء آه. نقول نرب مئة ألف للثلثة ما لم تجز الورثة نعم ومن فوائد هذه الآتة الكريمة أن المفطول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى منين أخيها أخيها لا, لا عشان ينتبه الأخ هذا المقصود لغيه وره ما تخذ كتاب مثل زملائك وتقول تابع تمام لأن ترى فارق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة المستمع ما يستفيد أبدا والطالب يركز استفيد نعم وأنا قد جاء... طرحت بالي عليك شوك مهنة يعني ها من... منين لا نعم نعم من بعد وصية يوصيبها أولين الدين أوجب من الوصية هو أقدم لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى أردتم كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع في سرة طه قدم هارون على موسى رب هارون وموسى لإعتبارات وهي مراعاة الفواصل ورعات الفواصل ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواد القرآن طيب إذا نأخذ منه أن المفصول قد يقدم ها. على الفاضل لاعتبارات أخرى نعم طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة قصور علم الإنسان قصور علم الإنسان من أين توقع آباؤكم نعم نعم أقرب الناس إلى الإنسان آباؤكم وأبنائهم فإذا كان نادي أيه أقرب نتعان فما بالك بالبعيد وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القلب ومن فوائد هذه الآلات الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث وأنه فرض من أين يؤخذ من قوله فريضة من الله وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرائض الفرضي فريضة انتبه يا جماعة فريضة على كل حال أو كفاية ما خالف فريضة كفاية ضي أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل كل لنصيب النصيبة فهو فرض وإن كان لا توقف فليس بفرض ما لا تقول ما الأول طيب تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا, ولا وسيلة, وسيلة إذا كان وسيلة ننظر إن احتجنا إليه وإن لم نحتاج ثلاث لكن في الغالب أن نحتاج إليه وإن لم نحاج. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم أقول للزوج النص وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يجبني أن أقول مثلا من ستة للزوج النص ثلاثة ولأم الثلث أثنان وللأخ من الأم الثلث واحد هذا ليس بي لازم لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب فإذا توقف على معرفة الحساب صار صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل ومن فائد هذه الآيات الكريمة من فائد هذه الآيات الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله لقوله فريضة من الله وأقول لكم ذلك لن وإن كان أمرًا معلوما لكن من أجل الأدب من أجل الأدب في الفرقة كان الإمام أحمد رحمه الله ما علم الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص وإلا تجده لا يفعل أكره هذا لا يعجبني وما أشبه ذلك كل هذا من باب من باب الوراء أما نحن قصور الحبحر نعم فتجد واحد مننا يقول هذا يحرمه الشرع الشرع كله هذا حرام في الشرع سبحان الله يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرف ويقول هذا حرام في الشرع وهو من المسائل الاجتهادية وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام ثم يضاف الشرع كله من شخص لس أهل الاجتهاد هذا المشكلة لكن لو سألك السائل ما تقول في الميتة تكذا تقول حرام ما تقول في الميتة حرام أكثر أقول هذا؟ لأن هكذا في القرآن نعم؟ طيب إذا يعني يجب على الإنسان التحري كثيرا ما يجئون بعض الناس تقول مثلا عند المهب واضحة في التحريم ثم نقول لا تفعل ثم يقولوا حرام يوصل ولكننا نصل على أن نقول لا تفعل هكذا ويكفينا هذا يا أخون يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل فإذا أصر هو حرام للحرام أقوله لا تفعل لأن بعض الناس يجيب يعني ما إن كان حراما ما نفعل وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبه هذا معنى الكلام وهذا إلجا واضطراه فلا يزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي لا بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه ناس في الناس أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي لكن النهي للتحريم نهى عنه الرسول اتركه أنت ملزم به إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهى عنه إن كان للتحريم فقد سلمت من نزمه وإن كان اللي كراها فقد, فقد رجعت بفضله لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر، أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم. السؤال الخاص، الورع، التقييد الأعمال لا يفيد، نعم. من الزهد شو السمى بالتعريف الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر والورع ترك ما يضر في الآخر الزهد عارف لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر ما اللي ما فيه لا نفع ولا ضر الزاهد يترك الزاهد يترك من أمد الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضر الورع لا ترك الحرام إذا طبقت التاركين المكروه أعلى من طبق التاركين للحرام لعلنا ترك الحرام من باب الوراء ترك المكروه من باب من باب الزهد طيب من فوائد الحديث من فوائد الآية الكريمة اتفات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكم لقوله إن الله كان عليما حكيم هنا في الآية الكريمة من أسماء التي ترى العليم والحكيم صح العليم والحكيم إن الله كان عليما حكيم ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان لأنها لو دلت على الزمان إن الله كان عليم حكيمة، لو دلك على سماج، لكان رب عز وجل الآن لا سعليم ولا حكيمة، كان لكنها أحيانًا تسلب دراستها على الزمن ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا تنصده، ولهذا قال. بعض السلف وأظنه من أعباس قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما فهو من هذا وهم أن كان ليش ها؟ للماضي ولهذا الوزيوة على الرجل فلان هل كان غنيا تقول كان غنيا المعنى وأما الآن فثقير تسأل عن طالب هل هو مجتهد فتقول كان مجتهد والآن تسأل هل ينام في الدرس فتقول كان لا ينام في الدرس والآن إيش الآن ينام أين فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن المضى لكن أحيانًا تسلب دلالتها على الزمان، فتقول مجرد الوصف بخبرها. طيب من فوائد الآيات الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم، الحكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء, قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه ولا قضى قضاء, قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه فيسلم الإنسان لربه عز وجل, عز وجل تسليما تاما وينشرح صدره بقضائه وقدره وينشرح صدره بشرعه وحكمه ولا يبقى عنده أي ترد ولهذا أنظر للصحابة كيف كان قبولهم الشرق لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا ولو من أريد كن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار ماذا فعلنا بدأت الواحدة تأخذ خرصة تأخذ خاتمها تأخذ صوارها وتقول يا بلا أعطينا ثورة فجعلنا يرطينا ذلك في ثوب بلال حريها لتجمل بها لزوجها تخلعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمرهن أن يتصدقوا انتثال غريب والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب وذهب حرام على وجاء وطرخه فما به؟ قيل الرجل خذ قال لا أخذ خاسما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم مثال عجيب لما قال للصحابة بعد رجوع من الحزاب لا يصلي أن أحد إلا في داني قريبة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، حين تأخروا أبدا شدوا لحالهم وشعر قالوا والله نحن تعبانيين يعني الاسبوع هذا يكون راحة مشغ وماذا فعلوا بعضهم أخذ بظاهر الله قال ما أصل للعصر إلا في بنقلده ولو في نصف الليل وصاروا حتى وصل بنقلده وصلوا والآخرون قالوا لا إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نفادل ما قصد أن نؤخر الصلاة وقال عندنا نص عن أحدهما متشابه والثاني محفظ ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد في بني قريضة فهذا يحتمي أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي لكن وجوب الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على ممينك ثم وقوتها محكم فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريضة هذا لحم الرحمن سيؤدي لله. إيش؟ أين؟ تسألنا به ورح. أحسن. والأرحام فيها قراءة ثانية. حرام بال بالجح. أحسن تبارك الله. فيه. ما معنى تقول أرحام؟ ما معنى تق الرحم واتقوا الله لا يسعوا يرح والارحام على قراءة النص لا ما معنى تقاء اتقار تمام نعم اقرا صفا اموا فيها ضراءتها ما هما اما حواسك بتحقيق الهمزتين السفهاء اموالا والثانية بحذ احداهما السفهاء اموالا في القيامة فيها قراءتان قيم لماذا أضاف الأموال لأموالكم هل يريد أموال اليتامة أو أموال نفس الأولياء لماذا أضافها الأولياء ولكن <تصفيق> هل يريدهم أموال اليتامة لكن هل هي الأموال لليسامة ولا لهم يا أوليائهم لماذا لا أضافها إلي كما ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم طيب ما معنى قوله قياما تقوم بها مصالح الدين والدنيا أحسنت قوله وارسقوهم فيها يشير إلى شيء لأن في الأكتسان قوله وارسقوهم منها من منه نعم حمد. يعمل فيها إشارة لأنه علم <تصفيق> التجوؤ فيها، نعم نعم ويكون رزق فيها لا منها، طيب قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائعا، فماه؟ لا علي كيف ما هو الحكم جاء في الجاهليه الذي ابطله الله بهذه الآية؟ نعم لا نعم كانوا لا يولدون النساء، وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ أصيب مما ترك الوالدان والأقرب هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأبطار ها كي. لا لا لا لا. قالوا مما ترك الوالدان والأقربون والوالدان هنا يعني يشمل أن أن الأولاد لا لا يسكنون به. نعم. وأما الأقرب قال والأقربون. معناه القريب الذي ليس بأقرب. ليس له نصيب. يسكن. وقد بيننا في باب الحج. أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن فلا يمكن أن يسكت. طيب. هنا فلن نص قراءته واحدة فيها قراءته. واحيدة بالرفض طيب ما وجه الأعراض في في الطرفين هذا النص وين رفض وين شئ خبر؟ وين خبرة وين خبرة ما خبر مؤخرة. هو أن أخبره لا ما أسأل فلا جواب الشيء مقدر مقدر أو محذوف محذوف تل عليه ما قبله وما بعده هو أحدهما ثالثه كيف حصته مو مفروعه الخبر ما يمكن استث للابد على افتراض حسن على الرف تكون ثان كان تامه قال ابن مالك وضو وضو تمام ما بقرف يكتفي طيب فلا يكون له شيء والعادة نأتي الفوائد حتى نأخدها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواج أزواجكم. الأزواج لا يمكن أن يستقى على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح. وعلى هذا فلا بد من عقد الزوتيه الصحيح. فإن كان العقد غير صحيح فلا إث. والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل فالأنكح عند العلماء ثلاثة وغساء صحيح وباطل وفاسد فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل وما اختلف فيه فهو فاسد هكذا يقرر علماء أن النكاح لا تقسى صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتبه الموانع وباطل وانشئت بقول ما أجمع العلماء على صحته وباطل وهو ما أجمع على فساده وفاسد وهو ما اختلف في صحته مثال الأول أن يتزوج إنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع ومثال الثاني الباطل أن يعقد على امرأة فيتبين أو فيتبين أنها أخطه من رضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده، أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد العقد، ومثال الثالث أن يتزوج امرأة بلا شهود. أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي أو تزوج مرأة رضعت من أمه ثلاث رضاعات كل هذه الأنواع مختلف فيها فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضاعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له لماذا لأن الرضاع المحرم حرم خمس وعند بعض العلماء المحرم ثلاثة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم مصه والأنصتاء فما يكون ما زاد عليهما محرم فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا يعني فاسدا ووإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب من فساد من يقول الثلاث لأن القول بأن الرضاعة مطلقا محرم هو قول أخر الظاهر وهو قول ضعيف المهم النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه والنكاح الباطل كلا لا توارث والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على افساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه هذا هو الذي يحصل بهذا وهو مستفاد من قوله ما ترك أزوادكم إن لم يكن لهن ولد هذا شرط عدم ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه والنفي عدم ولا وجود النفي عدم فاشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي وهو أن لا يكون لها ولد وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والإنساء لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والمنثى ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حط النثائين فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يقل لهن ولد فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف يعني لا يكون لكم النص ما الذي يكون بينا بقول فلكم الربع مما ترق من بعد وصية ينصين بها أو جيد فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النص نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولادها محتاجون إلى إيش؟ إلى إنفاق عليهم فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة وأربعة بخلاف إذا لم يكن لها ولد طيب وعموم قوله ولد قلنا أشمل الدكر والأنثى والواحد والمتعدد ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربر من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها ويشترط الوصية التي تقدم على العرض أن تكون وصية مشروعة وذلك بأن تكون من الثلث أقل ليش؟ لغير وارث وأن تكون وصية ثامة الشروط فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغناء فالوصية راطلة لا عبرة بها وذلك أن لدينا قائدة مهمة أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر أو على المعنى المعتبر شرعا الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا فعلينا قول الوصية هي المعتبر الشرعا بحيث تكون من أكثر فأقل جغير وارث وبالشروط المعروفة عند أهل العلم وستدين إن شاء الله في الفقه وقوله أو دين من ذلك وصية أو, أو هنا مانعة خلو وليس مانعة اشتراك ليست ليست مانعة الانفراد، بل هي مانعة الخلو، والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتماعه وأولا، والثانية التي تمنع الاشتراك تمنع هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما فهذه مانعة اشتراك وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جاءت لك الخيار فهذه سمنع مانعة خلو بمعنى أنه لا, لا لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وإكرام أحدهما من باب أولى، فهنا أو هنا منعت خلو أو منعت شرك، ما نعت خلو بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل والدين قد يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة صح يعني لو كان عليه ألف درهم وخلف ألف درهم فهنا ليس لا شيء للورثة لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء ولو أوصى بالألف لو أوصت المرأة بالألف وتركت ألفا فقط لم يبقى لي ورثك شيء ها. لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين وقد سبقت الآية الأولى كذلك وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا لأن الوصية تبرع والدين واجب فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب. هذا هو الواجه الثاني أن نبدينا له من نطالب به بخلاه الوصية فإنها تبرع ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها فقدمت اهتماما بها واعتماءا بها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصل بها أو ذين. وقالوا في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء فجعل للأنثى نصف مال للرجل لأن هذه القاعدة من فرائض أن الظلة والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريق يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى إلا من ورث بالرحم المجرد فإنه يستوي فيه ذكر والأنثى مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء ومثل ذوي الارحام على المشفور من لا عن المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء فابن الأخ وبنت الأخ المال بينهما بالسوية وسيأتي شرط خلاف فيه وأن الصحيح أن الميراد والأرحام مبني على إرث من يدلون به فإن أذجو بمن يختلف في الذ ب ب بنت يختلف فهم كذلك طيب نعم نسمع رجل ولغة بعف طيب ثم قالوا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة قولوا إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقص ويكون دملة يورث خبر تان ويحتمل أن تكون تام ورجل فاعل ويورث صفة لرجل وهذا أقرب لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة وقولوا كلاله هذه مفعول مطلق وجليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبل المصدر والتقديل يورث إرث كلاله، فعليه تكون يا مفهول مطلق وإرث الكلالة أن يرث من دون العصول والفروع يعني أن يكون الوارث من غير العصول والفروع لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء فهم الحواشر يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل ولهذا جاء عن السلف أن الكلاله من ليس له ولد ولا والد يعني يرثه الحواشي فالموروث كلاله هو الذي لا يرثه إلا الحواشي هكذا سليم هكذا مثل رجل ناتى عن إخوة نسمى هذا كلاه عن أعمام كلاه عن بني إخوة كلاه عن بني أعمام كلاه فكل من يرت بلا فرع ولا أصل فهو كلاه وقوله أو امرأة معطوفة على رجل ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته بصفته يعني أو امرأة تورث كلاله أو امرأة تورث كلاله وقد اتفق النحيون وكذلك الوصوليون على, على أن الوصف إذا, تعلّى إذا تعقب جملا عاد على الكل يتعقب جملا فإنه يعود إلى الكل إذا أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إني اجتهدوا في الدراسة يعود يعود على الكل وأما إذا انفرد وتقدم إذا أكرم زيدا وعمرا وخالدا إني اجتهدوا وبكرا فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق اكرمه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق على قولين في هذه المسألة هو الصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل في اعتباره موصوفا بكونه يورث خلاصة أو نائما وله أخ أو أخت له الضمير عود على الرجل الذي يورث كلاله وكذلك المرأة ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا في الوصف الأول الذي هو الرجل وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم. ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخ من أم وهذا ظاهر جدا حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشيقة أو لأب قد ذكر الله حكمهم فيه آخر الصورة يستبتونك يقول الله ومثوكم يتلاله إنه مرون هلك وله أخت أو أخت وله أخت إلى آخر فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث كانوا ثلاثة فهم شركات الثلث أربعة شركات الثلث أخ وأخت شركات الثلث وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء ومكتب الشركة عند الإفلاق المثوات أو التسوير من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار عداد وصية مصابها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن في الشرع وقوله أو دين يعني أو من بعد دين وأو هنا ما نعتقل كما سبق لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضاربة فإن ثبت أن المقصود بها المضاربة فهي لا غير كما يعلمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة فهذه وصية ضرار فلا تنفذ لأن الله اشترض لا في الوصية النافذة أن يكون غير مضار بها وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورقة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة ينظر فيه ينظر فيه إذا كان قد ضار به لان الضرر ممنوع شرعا ثم قال وصيه من الله وصيه المفعول المطلق عامله محذوف وجوبا لان المقصود لان المقصود بها هنا الالزام والوصيه بمعنى العهد المؤكد والله عليم حليم عليم بما يصدف عباده حليم بمن أصاف فلا يعاجله بالعقوبة والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اجتملت على إذن الزوجين والإخوة من الأم بالعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضاراً بها ولا يعجل الله الإنسان بالعقوبة، فجاء هذا وصفه سما أخذنا هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم والحلم. ننتقل الآن إلى ثوائذ الآية الكريمه وهي كثيرة، فمنها أولا أن الارث ملك قهري، لا اختيار للإنسان فيه. دليله ولكم أن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قلنا له لا هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها قلنا له هذه ابتداء عطية ابتداء عطية وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهرى قهرى طيب يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شقصا من أرض مشتركة فهل للشريك أن يشفع؟ أ ما فهمت الصورة؟ ما فهمت؟ طيب المرأة لها نصف أرض. ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي فماتت فورث وراثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف فهل للشريك أن يشفع؟ لا لماذا؟ لأنه ملك قهري لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع طيب من فوائد هذا الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا من, من أين يخرج؟ من اللام على ذاته للتنذيك والعبد لا يملك فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها, فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال فماله بلا رباعه ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق الأعيان كالدراهم والنقول والعقارات والديون التي في دم الناس والثالث الحقوق في حق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه وحق الانتفاع بالسرجين النجس وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز انتفاع به وما أشبه ذلك المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع الأعيان والديون والحقوق طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية لقوله أزواجكم ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح صح ومن فائد لا تكريمة ثبوت الارث ولو ماتت قبل الدخول نعم كيف ذلك لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل دخول أم لم يحصل ومن فائد لا تكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توار، إذا بانت زوجة فلا توار. من أين يوار؟ من قوورها أصوات، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت دعدها ثم مات، فلا ميراث له منها. لأنها صارت أجنبية منه. طيب ولو طلقها طلاقا دائما، وما في عدله، فلا ميراث له منها. لماذا؟ لأنها لما بنت منه لم تكون زوجها. بدليل أنها لا تحد له إلا بعف. جديد إلى باعث جديد أو بعد زوج إن كانت البي إن كانت البينونة كبرى طيب استثنى علماء من ذلك مسألة وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أربع شروط إذا أبانها في مرض موته المخوف مستهماً بقص الحنان. قالوا فإنها إذا كانت إذا كان الأمر كذلك، تريته ولو انتهت العدة، ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كردة إلى البينونة. متى من بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التوار. إلا في حال واحدة في البينونة وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمان ثلاثة شروط مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان بل أربعة شروط مرض وموت مخوف متهما بقصد الحرمان إذا تمت شروط الأربعة فإنها ثلاثون فينطلقها في الصحة طلاقا دائما ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث هو طلقها في الصحة وينطلقها في مرض مخوف ثم عوفي أمين ثم حصل أي حال ثم مات ثلاث لا ترث لأنه لم يموت بالمرض وإن, كان وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف ليس بمخوف وبعد ذلك زاد به المرض حتى مات فإنها لا ترث وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث لماذا لأنه ليس مبتهما بقصد حرمانها إذا ينقطع التوارض بين زوجين بالبينون إلا في إلا في ما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهماً طيب من فوائد هذه الآية الكريمة نعم نعم وإذا وإذا ورث منه في هذا الحال فإنها يمتد عرثها إلى أن تتزوج أو ترتب يعني إذا ورثت في حال البينون على الشرور الذي كرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتب ومن فائد الله الكريم أن للزوج النص بشرط عدمه وهو عدم الولد لقوله إن لم يقل لهن ولد ومن فائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد لنكره في صياق النفي فتشمل وهل ولد الولد كالولد الجواب نعم، فلو كان فلو كان لها ابن ابن، فليس للزواج نص، لأن أولاد الأبناء كالأو كأولاد الصد، ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالورث حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل. لقول فان فان كان لهن فلكم الربع مما ترث ومن فوائد الآيات الكريمه ان ان ان المواريث مبنيه على الحكم ووجهه ان اذا لم يكن للزوجه ولد فللزوج النصف ومع الولد الربع يتوفر المال لبن بالورد ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية. لقولهم بعد وصية ينصين بها أو دين. ومن فوائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها. لقولهم ينصين بها. فأغاف الفعل إليها. كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما ربما منع منع الزوج من الوصية ذلك يضره. وينبني على هذه فائدهم كذا. لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف ألف دينا، فهل الوراثة شرعية؟ لا، لأن لدينا مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصية مقدمة على على الميراث؟ كيف ذلك؟ مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث. يتضح هذا بالمثال. يتضح بالمثال. فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة كان الزوج النصف لعدم الفرع الواحد وللشقيقة النصف لتمام شروطها شروط إرثها النص وإذا قدرنا أن المال ستون ألفا وإذا قدرنا أن المال ستون ألفا صار ثلاثون ألفا ولم الزوجة ثلاثون ألفا وللخط نعم كان للزوج ثلاثون ألفا وللخط ثلاثون ألف فإذا كانت المرة المتوفات قد أوسط بالثلث قد أوسط بالثلث اختلف الحال قلنا للوصية الثلث كم؟ عشرون وللزوج نصف الباقي وللأخت الشقيقة كذلك النصر عصون عليه فأن تترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا كم أخذ الموسى له الثلث وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث وكذلك الأخت الشقيقة من الآن فترد الآن أن الوصية مقدمة على الميراث، لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم، لقلنا عندنا ثلث سائدا على على كل. ثروة زائد على ال... لا مهذ نعم ثروة زائد على كل فتكون المسألة من تسعة للوصية كم ثلاثة وللزوج ثلاثة ولعُقد ثلاثة ولكن أظهرنا أن أخطأنا نقول المسألة نص ثلاثة ولا, ولا, ولا الثلث اثنان تعود إلى تعود إلى ثمان فيكون نصيب الثلث الآن ربعا على شكاله مع أن عطيناه حسب القسم الأولى عطيناه ثلثا واضح ولا طيب لقدرَ إن إذا قدرَنا إن هي تقد تقدم على الميراث وأُصب أُصب الثلث والمجت وهو أنثى في الذي ذكرنا وكان دوت وأخت شقيطة فإذا قلنا بتقديم الثلث أعطينا المصالح سواء على الم على ترك عسون ست نعم أعطينا المصالح عشرين ألف وبقي أربعون ألف نورة الزوج عشرين ألفا والزوج وشغيطة عشرين ألف حقيقة العشرين ألف اللي هي نص حقيقتها الآن نقص حق الزوج ونقص حق الوقت شغيطة والوصية هل نقصت أو لا لم تنقص ورطي الموصى له ثلثه كاملا وثلثه الآن يساوي النصف ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللوصف الشقيقة النصف ثلاثة وللوصية الثلث اثنان تعود إلى ثماني يكون نصيب الوصية الآن كم كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن فالحاصل لتبين أن الوصي هو ميراث لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث أما <تصفيق> أرثم أنه مقدم على الميراث وهو واضح طيب من فوائد هذه الأيثة الكريمة الحكمة في توزيع الميراث حيث جعل الأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر وللك بذكر ميراث من؟ ميراث الزوجة ومن فوائد الآيات الكريمة بيان العدل بيان العدل في الدين الإسلامي حيث لم يهضم من المرأة حقها من الميراث خلافاً لما كانوا في الجاهلية يفعلونها حيث يحرمونها من الميراث ويظهر ويظهر يظهر العذراء بكونه ذكر أو عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج ومن فوائد هذه الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات وهذا هو الموافق للفطرة خلاف لمن حرف الله فطرته وغير سلوقته فصار المقدم النساء على الرجال في الذكر ففي الإداعات الغرفية وإداعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة وأخص من ذلك من يكسب في الحمام حمام للسيدات وجنب وإلى جنبه حمام للرجال ولا ولا يقول للسادة يعني بدل ما كانت الأنثة بحقها الآن نحن نطالب بحقنا نعم حيث يوجد يجعل النساء سيدات ورجال بوصف الرجول فقط لا بوصف السيادة وكل هذا مما, يقو... مما يدل على ضعف الشخصية كما قره الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها ثلثة كما يقولون حتى أنكما أنكر أن تكون له لأنها فوق مستوى عظيمة جدا يقول عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل ونحن الآن صعقتنا وفسنا وصرنا نقلد من من ليس من قلب الله فيه وسلبهم الدين. في مثل هذه الأمور نسأل الله أن يحمينا واليوم ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل نعم إذا قالوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل ما في أقل واحد؟ الخنث المشكل الميراث سوى لأن الميراث الأخ من الأم يستوي فيهم الذكور وإناث لكن لو فرض أنه مبعض إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا إذا أعرف السدس والجماعة فإنه ثاني فأكثر الثروة فائدها أنه اشترى لإيرس الأخوة من الأم أن يكون إيرته كلاه. إلى س إلى فروع ولا أصل الذكور لا والد ولا والد فروع ولا أصل الذكور أما أصلنا فإن الأخوة من الأم يرثون معهم ومن فوائد الآت الكريمه ويهبين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم تأخذ من قول فهم شركاء في الثلث وعرض الشركة يقصد التسويع كما أن البينية التسويع فإذا قلت لرجلين هذه مئة جرحا بينكما لكل واحد خمسون وكذلك لما قال عز وجل في إرث الإرث من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شرفاوا في الثلث ولم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى دل ذلك على أنهم سواء، وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى الجواب لا، إلا لعارف. إلا لعار، إلا لعار، مثل أن يهلك هارك عن بنتين وأبوين، أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم، لأن البنتين تأخذان التلتين، وللأب ولالأم السدس وللأب، لكن هذه التسمية لأن لعار. لأنه لم يبقى شيء من بعض الفروض حتى يأخذه العبد. طيب؟ ها؟ هو. ثانياً، يرى بعض العلماء أن دوال الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنسائهم. ما فه ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، فلهما ميراث مرافقهما السوية. والصحيح في هذه المسألة أنهم أي دول أحم إن أدلو بمن يفضل ذكرهم على أنثائهم فضل ذكرهم على أنثائهم وإن أدلو بمن لا يفضل ذكرهم على أنثائهم لم يفضل ذكرهم على أنثائهم مثال ذلك ابن وقت شقيقه تقيقه الأخ والأشقى قاعده الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال إن شقيقة وبنته والشقيقة للذكر مثل حظ فاي، وفي ابن أم من وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول المراهب بينهما بالسوية لأنهم أذلو بمن لا يفضل ذكرهم على أنثى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين ففي باب الخروع والأصول في الآية السابقة من بعد وصية يوصي بها أو دين وهو في ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين الأخر من الأم هنا قال من بعد وصية من أو أودي، ومن فائد الآية الكريمة أن وصية المضار بها لا لا غير، بقوله غير مضار، والوصية ووصية مضار حرام، وفيها إثم كبير. حتى أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان يعني في الصالحات السنة ثم جوران في الوصية فيعددا وهذا دين على أن جور في الوصية من كبائر الذنوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل كما فرضه الله تعالى في بقوله تعالى وصي من الله والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم دكوا الله ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين لها على أمين قلها الأمين أن هذه الوصية مبني على الأمر العلم والحلم لقوله وصية من الله والله علي وحليم ومن فوائدها اثباتها علينا اسمي لله عز وجل وهما العليم والحليم وهل يدلان على صفتين أنت لا يجدان في أولئك أنت أنت معنى ولا ذاهب ما هما لا هل العليم مسلم والحليم مسلم هل يدلان على سفتين ما هما العليم من أين مشتقه إذن يدلان على والحليم هما يدلان على العلم والحلم والقائد عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن في الصفة. وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا كانت الصفات أوسعة من الأسماء أهو ابن عم الشيطان الرحيم قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله هذه مكونة من مبتدى وخبر المبتدى اسم إشارة تلك والخبر حدود الله والمشارع إليه ما سبق من المواريث في الآية في الآية ويحتمل أن يكون المشارع إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة وذلك أن القرآن وإن كان آياته مفصلات لكن لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق وما نقوله كلام واحد أن بعضه ينبني ينبنى على بعض ولهذا اعتنا بعض المفسرين ببيان تناسق الآيات كما اعتنا بعضهم ببيان تناسق السور وهذا بحث جيد ولكن لو قال قال إن الإشارة تعود إلى أقرى مذكور على حسب القائد المذكور أن الضمير يعود إلى أقرى مذكور وكذلك الإشارة تعود إلى أقرى مذكور كان المراد بمشأل إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نسقو ما ترك أزواجه وقول حدود الله هي جمع حد والحد والشيء الفاصل بين شيئين ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين حدود واجبات وحدود محرمات أما حدود الواجبات فهي, فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباته وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزناء واللواط وشرب الخمر وثل النفس وغير هذا قال أهل العلم وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي فاذلنا مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقرب والسرعه حد من حدود الله لا تعتد ان لا تجا وقت ولا تعز ازوج هو ضعيف الصوت عندكم تسمع كل الناس نعم مو مثل عادة لعل هذا الحجاج فيها بل تسمعون طيب قد كحضور الله الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي من حدود الأوامر, من حدود الأوامر ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار الجملة هذه شرطية اسم الشرط فيها من وفعل الشرط يطع وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر وأصله يطيع أصلها يطيع لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين لأن العين استحقت السكون بالشار وليساكنة وقد قال ابن مالك في في الكافية إن ساكنان التق يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحب يساكنا أن التقي اكسر ما سبق وإن يكن لينا يعني حرف من حروف اللين الثلاثة فحذفه السحر على أي عن أين تنطبق الآية على الثاني على الثاني نعم إلا في قوله يطيع الله كالصبع فتكون على الأول إذن الآية جمعت بين بين الوجهين ومن يطعي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار فما هي الطاعة الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر هي موافقة الأمر وتكون بفعل الأوامر وشناب النواه فتاركوا شرب الخمر انتثالاً نهي الله عز وجل يقال إنه مطيع والمصلي يقال إنه مطيع هذا إذا أفردت الطاعة فإن تشمل فعل الأوامر وترك النواهي وأما إذا قرنت المعصية فقيل مثلا من أطاع الله ومن عصى الله كانت الطاعة في الأوامر الخاصة والمعصية في النواحي التي معنا الآن من الثاني أو الأول ما هو الثاني وما هو الأول مقرنه في عصر مقرنه في عصر إذا فمراد بها القيام بالعوارض نعم ومن يطيع الله ور ويدخله جنات تجري من تحت تحتها يطيع الله ورسوله عطف طاعة الرسول عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام او وصفه على اسمه تعالى لان طاعة الرسول من طاعة الله كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقوله رسوله المرأي حين نزل القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما حين قيام الشعائر السابقة فالمراد بالرسول من كان شريعته قائمة ففي عهد المسيح يكون مراد بالرسول عيسى وفي عهد موسى يكون مراد بالرسول موسى وهل مجول لكن بعد بعتة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمدا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخلوا جنات تجري من تحتها ماء. يدخل هذه جواب الشرط، وهي مجزومة بالسكون. والقائل ومقترع الدلاله العقلية أن الشرط مرتب أن أن الشرط يترتب عليه يترتب على المشروط فالمشروط هنا هو الطاع أو الشرط الطاع هو المشروط الجزء والثواء فالمشروط يترتب على الشرط ترتبا عقليا فهنا يكون قوله يدخل هو ضوط الذي اشترطه الله عز وجل لمن اطاعه فيكون نتيجة حتمية ضرورة صد المخبر به وهو من الله عز وجل لأن المخبر به والله هو أستق القائم والمخبر به قادر على فعله ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يخلف المعاد لأنه كامل الصدق كامل القدرة وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين إما الكذب أي كذب الوعد، أي كذب الوعد، وإما العجز عدم القدرة، والله عز وجل لا يخلف من يعات، خالدين فيها، وهنا، نعم يدخلوا جنات تجري من تحتها جنات جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمى بذلك لأنه يسر من كان فيه. يكثر في وهذه وهاذي الماده الجيم والنون تدل على السطر. انظر إلى لف الجنان، وهو القلب، لأنهم مستتر. الأجن، وهي الأحمال في بطن الأمهات، لأنها مستترة. الجن، لأنهم مستترون. الجنة. ما يستطر بالمقاتل لأنها تسر فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى فالجنات هي البساتين الكثيرة في الأشجار ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى لأنك إذا فصرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس وسوف تقلل من أهمية جنة الموعود بها ولهذا ينبغي أن يفسرها عن جنات النعيم لأنها الدار التي عادها الله لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا فسرتها في هذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان قال هذا كبستان فلان ابن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف المضاعف لا يعلمه إن الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وإلا في الحقائق تختلف كما قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وبالحديث القدس أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت أو ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد تجري من تحتها الأنهار تجري أجراء المعروف وهو سير الماء على الأرض وقول من تحتها من تحت هذه الجنات يعني أشجار وارفة وظل وأنهار تجد لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ما هو عسل نحل عسل مصفى خلقه الله هاكل لبن ليس لبن البقر أو الغنم أنهار خلقه الله عز وجل كذلك أيضا الماء لا يأسل أبدا مهما طالت مدة بخلاف ماء الأرض فإنه يأسل لتتغيى رائحة توبط المك الخمر لذة لا فيه غول ولا, ولا هم عنها ينزفون وقول من تحتها الأنهار قال العلماء إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء ولا إلى حفر أخدود تسئل هكذا حيثما أردت قال ابن قيم النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فهي أنهار لا تحتاج إلى حفل سواقي ولا إلى إغامة أخدود تجري هكذا أرادت وقال أهل العلم أيضا إنها تجري حيثما أراد الإنسان بدل من أن يأتي بال... بالم... بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبه أو يأمرها بالسابق اللهم جاءنا من أهلها خالدين فيها وذلك فوز العظيم خالدين هذه حال حال من أي من ضمير الدخل ولكن يشكل عليه أن الحال النعت والنعت سيدفع المنعود في إفراده والتثميته وجمه وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع فكيف الجواب الجواب عن ذلك أن نقول إن صاحب الحال عائد على من الشرطية. ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها مراعاة لفظها ومراعاة معناها فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفر وما أشبه يجوز المعنى ومرعاة اللف فهنا يقول ادخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رعى اللف قوله ادخله والمعنى في قوله خالدين ويجوز ان ترى اللف والمعنى وتعود مرتانه بمرعاة اللف قال الله سبحانه وتعالى في اخر سورة ومن اسمع ايه ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها قد احسن الله له رزقا فراع في الاول اللف ثم راع المعنى ثم راع اللف نعم وما وهذا جاء جائز الدول العربية يقول خالدين فيها وقول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكس الدائم إلا أن يدل دليل على أنه موقت فيراد به المكس, المكس الطويل وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول مك عمل به خارجنا فيها وذلك الفوز العظيم ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم الفوز معناها الربح يقال فاذ فلان بمعنى ربح والعظيم معناه ذو العظمة والعظمة هي ضخامة الشيء وجلاله الشيء وكثر الشيء أيضا